بعمنا والصلاه والسلام على النبي <تصفيق> بقى بنهو على عند باب العام تعريفه العام لغه الشامل العام لغه الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر مثل ان الاضرار لفي نعيم فهنا يشمل كل بار هو فيه نعيم يبقى الأبرار استغرقت كل الأفراد بلا حصر إن الأبرار إن الأبرار لفي نعيم إن كل بار لفي نعيم فهو يقول فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراد ما لا يتناول إلا واحدا كالعلن محمد ت واحد علي واحد والنكره في سياق الاثبات كقوله تعالى فتحرير رقبه هل معنى ذلك يبقى يشمل كل الرقاب ولا هي رقبه واحدة حتى وان وجدنا 100 رقبه ثاني لما اقول لك اعتق رقبه وانت عندك عشر رقاب فهل يلزمك ان تخرج كل ال ولا واحدة فقط يبقى هنا هذه نكرة فتحرير رقبة رقبة بنكرة في سياق إيه إثبات وليس نفي فتحرير رقبة فتشمل إيه من قلش عليها لفظة عامة لا ده تشمل كل الرقاب على سبيل البدل إما كنتش هتطلع دي. دي. دي تطلع دي المهم أنك تخرج تعطق رقبة واحدة تفيد العموم على سبيل البدل فتحرير وطبة تفيد العموم على سبيل البدل إذا هو يقول فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدة كالعلم محمد أحمد عليك قال والنكرات في سياق الإثبات أيضا تخرج ليه لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين والسيأتي معنا إن شاء الله الفرق ما بين العام والمطلق العام ده عمو شمولي لما يقول أكرم الطلبة يبقى ده كده يشمل كل الطلبة على وجه الشمول لهم يبقى لو انا اكرمت مئة طالب وتبقى واحد يبقى لم اكن منفزا للامر بخلافة المطلب اكرم طالبا يشمل كل الطلبة على سبيل البدل ان اكرمت هذا فقد نفذت الامر طيب إن لم تكرم هذا فلك أن تكرم هذا وإن لم تكرم ذاك لك أن تكرم هذا يبقى على سبيل البدل إن لم يكن هذا فذات معايا كده يبقى ده الفرق ده أحد الفروق ما بين المطلق والعام العام عمومه إن شاء الله ده شمولي أما المطلق ده عمومه بدلي معايا صعيد قال وخرج بقولنا بلا حظ ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد و وألف ونحوهما احنا قلنا العان هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر طيب لو قلت الآن أكرم مئة طالب مئة دول كتير لكنهم لم يشملوا جميع الطلبة حتى وإن قلنا مليون أو ملايين أو مليار هو محصور بإيه بعد الضرب ما يبقى شسمه ايه عين, عين. كلام ده كده واضح عين. يبقى العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر قال صيغو العموم دي المسألة الثانية في هذا الايه الباء يبقى بعد عرفنا اعلان نعرف ما هي الصيغ ما هي التراكيب التي تدل على العموم ازاي اعرف ان الجمله دي عامه وتدل على العموم للعموم صيغ اول هذه الصيغ ما يدل على العموم بمادته يعني كل وجميع وقاطبه وسائر وعامه ومعشر ومعاشر كل الأفضل تدل على العموم بمدته إن كل شيء خلقناه بقدر يبقى يشمل أي شيء خلقه رب العالمين بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر وقاتلوا أو فقاتلوا المشركين كافة هذه الكلمة دلت على العموم قتال المشركين على سبيل العموم بعث للناس عامة يبدأ يدل على, إيه؟ على أنه بعث لجميع الناس دون جنس عن جنس فهو يقول أول هذه الصيغ ما يدل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وكقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا وكقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وكقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورا وكقوله تعالى يا معشر الجن والإن يا معشراء الجن والإن في المصدر الجن تدل على العموم معشر ومعاشر كلا هما يدل على العموم على القول الصحيح معا كده إذا دي كلها ايه امثلة على ما يدل على العموم بما يدت مفهومة كلمة بيحمد قال الصيغة الثانية أثناء الشرق كقوله تعالى أثناء الشرق مثل من وأين ومتى وما وأي أسماء الشرق كلها الأسماء تدل على, الإيه؟ على العموم طب مثل من عمل صالحا فلنفسه إبقى أي إنسان يعمل صالحا فلنفسه من عمل أي, أي إنسان وكقوله ومن يتوكل على الله فحسبه أي انسان يتوكل على الله فإن الله كافيه ومن يتوكل على الله فحسبه ويحسبه فأينما تولوا فثم وجه الله إذن أينما هذه أين للمكان في أي مكان الإنسان يستطيع أن يستقبل الله عز وجل فيه فأينما تولوا فثم وجه الله وأينما تكون يدرككم الموت في أي مكان الله عز وجل قادر على أن يميتك وكقول الرجل متى تجلس أجلس في أي وقت انت تجلس أنا أجلس فيه وكقول الله عز ما عندكم ينفد وما عند الله باق يبقى فين هنا با اسم الشر يبقى ما يدلك على إيه على العمو أي شيء عندك ينفد لكن أي شيء عند الله جل وجل باق وكقول الله عز ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يبقى هنا ايه أي شيء الله جل يوسره للعباد ما يستطيع أحد أن يسبه وتقول الرجل أي بهيمه رايتها فاش فاشترها أي هنا ايه اي بهيمه دلت على العموم يبقى الشرط تدل على الايه على العموم الصيغه الثالثه اسماء الاستفهام وهنا قال ايه اسماء الاستفهام مثل لمن وماذا وأين وما كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين يبه هنا ايه تدل على الايه العموم من يأتيكم بماء معين قد يأتينا واحد وقد يأتينا ملايين وقد يأتينا ملايين للملايين لكن المقصودة في الآية هو رب العالمين يبه ده في الاسم الاستخام من من وكقوله تعالى ماذا أجابتم المرسلين سؤال عن أي شيء عن أي جواب أجاب به الإيه المرسلين في اسم الاستثام <تصفيق> وكقوله وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى في هنا اسم الاستثام ما قال رابعا اسم اسماء الاشاره هي في اسماء وفي حروف كالهمزه حرف لا يدل على العموم انواع الادوات تشمل الاسماء قال الاسماء الموصوله ايضا تدل على العموم مثل الذي الذين من ما كقول تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون إذا أي إنسان يأتي بالصدق هذا يكون من الإيه؟ من المتقين ويدل على أن الذي من العموم أن الله عز وجل ختم الآية بالجمع فقال أولئك هو المتقين ولأولئك هم المتقون معنى بدأ الآية بقوله والذي جاء بالصدق أيضا فقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صبولنا فأي إنسان يجاهد في, في الله عز وجل فإن الله يهديه الطريق أو يهديه إلى الطريق الصحيح أيضا قول الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأي إنسان يخشى فله عبرة في ذلك طفين هنا اسم الموصول مم. مم. لمن يخشى أيضا قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أين اسم الموصول ما يبقى لله عز وجل كل ما في السماوات وما في الأرض كلام ده في إشكلات كلام واضح جميلة مفتوط بيت فيهم ويحفظ حيث لو أثيتك في الانتحان بجملة وأقول لك استخرج الألفاظ العامة أو الجمل التي تدل على العموم مع بيان الصيغة المستخدمة في كل جملة تركت تستخرج وتقول تدل على العموم لانتحانل إن شاء الله يقول الأحد بعد القادم لأن إن شاء الله المرة القادمة أنا فأنتهي من الخاص والمطلق والمقيد إيه نعم إن شاء الله يوم الجمعة الأحد ناتي صار ده الجمعة وبعده كان إن شاء الله يبنى امتحاني الأحد بعد القادم وصلت كده يا شباب نحن أخذ الجمعة وبعد كده أجازة غشب حتى الأحد, مش هناخد. الاحد القادم مش هناخد. وبحكي الانتحان من الاول الى اخر المقيد ان شاء الله يبقى قال الصيرة الخامسة النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستثام الانكاس النكرة في سياق النفي كقوله تعالى وما من اله الا الله أين هنا النكرة <تصفيق> إله صح ولا إيه؟ أين النكرة <تصفيق> إيبه هنا يقول وما من إله إلا الله ينفي وجود أي إله وما من إله إبه هذا العموم هو ثم خصص هذا العموم بالاستثناء لا يوجد أي إله ما من إله إلا الله ده يأتي معنا أيضا هذا المثال في الخاص إن عندي عموم هو وما من إله دخل عليه التخصيص وما هي صيغة التخصيص التخصيص هنا بالاستثناء استثناء من نتي الألوهية إلا للعز وجل ولم تكن له صاحبة فين هنا الـ الـ الـ الـ النكرة صاحبة إذ آلف وجود أي صاحبة لله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إذا أيضا هنا إيه ما يستطيعون أن يحيطوا بأي شيء من إيه من علمي كذلك لا تجزي نفس عن نفس شيئا نفى أن يكون إيه أن ينفع أحد أحدا بشيء لا تجزي نفس عن نفس شيئا الكل سيحاسب هي دي ماذا هي ده النكر تفيد العموم لا, لا تجزي نفسه. نفسه الكل الان لا تجدي نفس عن نفس شيئا ينفي الايه ان يجدي احد عن احد شيئا شيء دي هي الايه هي النكره في سياق النفي لا تجزي ماشي برضه النكره داخله في السياق وداخلة في سياق النفي برضه هنا العموم بتاعها فين اي نفس عن اي نفس وصل قال ان نكر ايضا في سياق النهي فقالت تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اين النهي لا تشرك واين النكره يبقى نهى عن الاشراك بالله عز وجل باي شيء أيضا قول وتعالى فلا تدعو مع الله أحدا أين النهي وأين النكرة يبقى نهى أن يدعو مع الله عز وجل أي أحد قال النكرة في سياق الشرط إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما أين هنا النكرة في شناك أين هنا الشرط وأين النكرة شيئا يبقى هنا الله عز وجل بينا أن إبداء أي شيء او إختاء أي شيء هذا لا يخفى عن الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أين هنا الشرق طيب أين النكرة يبقى أي إنسان يستجارك فأجره يعني أحمه إلى أن يسمع كلام الله عز وجل قال النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري قال تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء في هنا الاستفهام وفي الهناء النكرة إلهي هنا الله عز وجل إيه يقول من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله دا عمومه الاستفام هنا على سبيل التوبيخ الله عز وجل يوبخهم على أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بليل او بنهار إلا رب العالمين يبقى من إله غير الله يبقى في هنا عموم وفي هنا إيه؟ استثناء أو تخصيص من هذا الإيه؟ العموم معي بخلاف طبعا الإيه؟ النكرة في استياق الاستفام غير الإنكار يعني مثلا لما أقول له إيه؟ إيه رجل أكرمته رجل أكرمت ده بسأل ليه عشان أعرف للاستعلام وللمعركة يبقى ده فوش ايه ما فوش عموم ولا حاجة بخلاف النافرة في صياق الاستثام الانكاري قلنا تدل على العموم لأنها أشبه ما تكون بالايه بالنافرة في صياق الايه النافرة كمين يا شباب محمد كمين كلا سألن عرض الدرس يسير جدا معنا <تصفيق> <مال. تصفيق> <سؤال> انا مستمان <مستمع سؤال> ما, <سؤال> ما هي اسماء الشرط هنا الذي يدل على ضم النكره في سياق الشرط قال ايه, إيه ان تبدوا شيء او تخفوا فان الله كان بكل شيء عليم اولا هو اراد أن يجمع النكرات كلها في سياق النفس في سياق النهي كلها في مكان واحد وإلا مثلا صاحب الايه ال روضه الناظر كان يقول ايه وال الشرط ثم يكون النفي في سياق الشرط ورائي بعضهما كذلك حتى في اسماء الاستفهام قال ومان الايه من اللي هو اسم الايه الاستفهام ثم من اللي هو ايه اسم الشرط ثم من اللي هي الاسم الايه المنصوب كان يرتب ورائي بعضها فله حرج في الايه في الترتيب وبعضهم عدى صيغ العموم 6 وبعضهم عدى صيغ العموم خمسة وبعضهم عدى صيغ العموم 3 المهم الايه ان يذكر كل صيغ الايه العموم <تصفيق> <تصفيق> ما هو ان تبدو شيئا هاتين ليس باسم شرط إنما هو حق شرط إن ليس بس إنما هو حر فيقول النكر إن وردت في الصيغة الشرط بصفة عامة ماشي قال الصيغة الثالثة المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا قال فقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم هنا أين المعرف بالإضافة نعمة أضيفت إلى لفظ الجلالة هو معرفة فعرفت فهذه تدل على العموم واذكروا أي نعمة لله عز وجل عليكم ان انعرس بالإضافة لكنه كان جمعا كقوله ايه فاذكروا آلاء الله آلاء دي جمع صح فعرفت من إضافتها إلى النكر يبقى فاذكروا آلاء الله فاذكروا نعم الله عز وجل وان تعد نعمه الله لا تحصوها نعمه نعمه ت ب الايه دي نكرهه اضيفت الى لفظ الجلاله وهو من إضافة إلى المعرف فتدل على الايه على العموم قال الصيغه التابعه والاخيره المعرف بال لاستغراقيه مفردا كان ام مجموعه الآن قال الاستغراقية علامتها أن يصح أن تحل أن يحل محلها كل قال الاستغراقية لو شدتها وضعت كل والمعنى صحيح يبقى ديد قال الايه الاستغراقية معايا فهنا يقول ايه وخلق الإنسان ضعيف طب نشير الاب الفلام وخلق كل انسان ايه وخلق كل إنسان إيه؟ إيه ضعيفة إيه بدلت على العموم دلت على ممليه لأنني استطعت أن أحذف الألف واللام وأضع مكانها الإيه؟ كل وصحا معه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم الأطفال لو أنا حذفت الألف واللام ووضعت كل المعنى صح وإذا بلغ كل طفل منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله إن الله يحب المحسنين المحسنين لو رفعت الألف والله إبقى إن الله يحب كل محسن والسارك والسارقة فقطعوا أيديهما وكل سارق وكل سارقة فقطعوا أيديهم إبقى تدل على الايه للصغرات واحل الله البيع وحرم الربا واحل الله كل بيع وحرم كل ربا بيدل على العموم لا اسئله يبقى الاستغراقيه اذا صح أن يحل محلها كلمه كل فيدل على الاستغراق بخلاف قال الايه العهديه او العهد الحضوري او الذكري أو العلمي على ما تعرفونه في اللغات النوع ده زي ما يكون والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان الإنسان هذه الجملة تدل على العموم ليه لا هي تدل على العموم ليه لأن والعصر يقسم رب العالمين بالزمن فيقول إن الإنسان إن كل إنسان لفي هلكة ولا في خسران هذا عام ثم يستثني منه بأسلوب الاستثناء إلا الذين آمنوا عن الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر واضح كده مدام صح أن يحل محلها كل تكون الاستغراق هنا يقول المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعة كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم قال وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود الأل العهدية هي التي تدل على شيء معين معهود بين المتكلم والمخاطب هي التي تدل على شيء معين معهود بين المتكلم والمخاطب يعني شيء تبقى ذكره في الكلام الآن المولى عز وجل يقول إيه كما أرسلنا إلى فرعون رسوله لكن الألف واللام في رسوله ما فيه فعاصى فرعون الرسول لما دخلت الألف واللام على الرسول طيب لأل الاستغراقية والأل العهدية اتسبق ذكر ايه الرسول فالماقصود هنا بالالف واللام اللي هو ذكر من قبل معايا طب اللي ذكر من قبل ده مفرد ولا جمع مفرد صح يبقى دي لا تدل على العموم انما تدل على الايه على الافراد ليه ان ارسلنا الى كما ارسلنا الى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول الرسول تعود على رسوله وهي مفرد بخلاف ما لو عادت على جمع كقول العز وجل إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إذ قال ربك لكل ملك إني خالق بشرا من طين فإذا ثويتهم فيه من الروح فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة الألف والناس تعود على شيء معلوم معلوم بين المتكلم والمخاطب فسجد الملائكة فهل الملائكة لأديها جمع ولا مفرد لجمع يبقى تدل على العموم فسجد كل ملك لهذا البشر الذي خلقه الله عزيزا يبقى فسجد الملائكة كلهم أجمعون لما عهدية, لما عهدية. لما عهدية طبعا لأن السبق ذكر الكلمة بدون سبق ذكر الكلمة وكانت ايه معروفة إيه؟ تدل على خصوص إيه؟ يبقى أنا قلت قال الجنسية قلت ايه علامته والعهدية التي تدل على شيء معين معهود بين المتكلم والمخاطر طبعا فيه انواع تانية لال العهدية العهد العلمي والعهد الحضوري العهد العلمي ده اللي ان يكون ما دخل عليه قال يكون شيئا معلوما للمخاطر ثانية اثنين اذ هما في الغار الالف واللم هنا معروف الغار اللي هو غار ايه ولا غار ثور طب اخذ كلام بقى ثور ولا حراء ثلاثة عدد ثور طيب يبقى هنا ايه الالف واللم دخلت علشان ايه معلوم عند الإيه؟ المخاطر باخلاف العهد الحضوري الألف ولم تدخل على شيء حاضر يتكلم عنه المتكلم أخذت الكتابة شيء حاضر اليوم أكملت لكم دينك اليوم الألف ولم هادي تدل على إيه على اليوم الذي كان يتكلم والنبي صلى الله عليه يوم إيه يوم عرفة يتأدى أهل باستغراقية وقال إيه وقال العهدية قال العهدية دي ثلاث أقساف يتأدى عهد ذهني والأول عهد ذكري نحن قلنا في عصة سيران الرسول الذكري يعني يذكر من قبل في الكلام عهد علمي ده اللي هو ايه كان معلوما للمخاطئ عهد حضوري يعني حاضر في الموقف الذي نتحدث فيه ده بأسلوب ايه يعني سهل احنا وإحنا قلنا برضو آل الجنسية دي علامتها ايه أن يحل محلها كلمة أن يحل محلها كلمة ايه كل أهل الاستغرقية صح طيب أهل الاستغرقية دي لو منفعش في أضع مكان الكل تدل على, على الجن يعني مثلا الرجل أفضل من المرأة هل ينفع شي للألف والله وهو كل رجل أفضل من كل مرأة ينفعش لأن ضرورة هناك من النساء من هنا أفضل من الرجال فانا اقول جنس الرجال أفضل من جنس النساء صح معايا يبقى ال دي ممكن انزل منها فرعين اللي الحقيقه وللايه واصل ولل... الكلام ام لم يصح أن يحل محل كلمه ال تكون للايه للجنس فبيكون الشئ وان المعرف بالال التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال على المعنى يعني واضح طيب المسألة الرابعة او الثالثة العمل بالعام يقول الشيخ يجب العمل بعمل يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه لأن العمل بنصوص الكتاب والثنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يكون الدليل على خلاف ذلك الشيخ يقول, إيه؟ يقول إن وجدت جملة تدل على العموم او وجدت معنا يدل على العموم فيجب عليك أن تعمل بهذا العموم ولا تنتظر إلى أن تجد مخصصا له يعني لو لم نكن نمتلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما فقط السماء العشر يبدأ هنا إيه؟ أي شيء تخرجه الارض وكان يثقى بالسماء بالمطر فيه العشر يبقى لو ما عنديش لغير النص ده يجب علينا نعمل به ما اقولش لا انا مش هعمل به لغاية ما اشوف في حاجة خصصيته ولا لا لانه يجب عليك ان تعمل بالعموم الى ان يثبت لديك دليل ان هذا العموم خصص الى ان تقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سكن صدقة اللي أنا خصص النور والمقدار فهو يقول يجب العمل بالعام حتى وإن لم تجد نوم خصصا لأن بعض أهل العلم قال ما من عام إلا وخصص احنا بنا نقولش كده احنا بنا نقول ما من عام إلا ومن الممكن أن يخصص ومن الممكن لأ ومن الممكن لأ أن لا يخصص صح؟ ما من عام إلا ومن الممكن أن يخصص إلا قول رب العالمين والله بكل شيء عليم لا ينفعش وإه pas والله بكل شيء عليم إلا كذا وكذا لا دي ما تنفعش والله على كل شيء قدير لا تفzeugت أخصص به لا ينفعش وإه pas الله على كل شيء قدير إلا كذا وكذا بما من عام إلا ومن الممكن أن يخصص لكن لا يلزمك بأن لا تعمل بهذا العام إلى أن تجد المخصص المخصص لهذا العام بل يجب عليك أن تعمل به إلى أن تجب كان موضح كلا الشيخ قال لأن العمل بنصوص الكتاب وصلنا واجب إن وجدت العموم في الكتاب وصلنا يجب عليك أن تعمل به قال وإذا ورد العام المسألة الرابعة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه مثلا أوس ابن الصامد ظاهر من خولة بنت سعلبة هي اسمها جميلة فأتت هذه المرأة لتجادل الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل قد سمع الله الآية ما ينفعش بقى لما إنسان يتعل مع امرأته مثل ما فعل أوس وقال لها أنس عليك ظهر ان إن أنا بيقول له إيه لا مش أتامل بالآيات دي ده الايات دي كنت نزلت فيه او لا انا بقول العبرة بعموم اللقظ لا بخصوص السبب وكما قال الامام الشافعي رحمه الله انما السبب لا يسمع شيئا انما تسمع الالفاظ اللقظ هو الذي يبين فالايات نزلت ايه عامة والذين يظاهرون منكم من نسائه اي انسان يظاهر عليه كذا وكذا له موجود في الايه في الايات فانا بقول العبرة بعموم اللقظ لا بخصوص السبب إلا إن دلت القرائن على أن المقصود بهذا العموم هذا السبب الذي ورد عليه الكلام إلا أن يدل الدليل على أن المقصود بهذا العموم ما ورد أو السبب الذي ورد عليه الكلام يعني إيه النبي صلى في السفر وقد رأى رجلا ظل عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لهذا؟ قالوا إنه صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في الصفر وفي رواية ليس من البر أن تصوم في الصفر أين العموم هنا؟ صوء صفر أين العموم؟ صور صفر ليس من البر ليس من البر الصيام في الصفر الصفر يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من كال الخيرات أن يصوم المرء في الأسفار ما يمتعش يجيب بقى كل واحدة لئي صين في السفر أقول له إيه ليس من كال الخير أن تصوم في السفر طب ليه لئي نبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البلد في الصفر لا أنا فعلت هذا العموم ورد على سبب معين فلا يصح أن أطلق هذا العموم إلا إذا خدث نفس السبب إن وجدت رجلا في الصفر وشق عليه الصيام جدا جاز لي أن أقول له ليس من البر الصيام في الصفر وإلا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في الصفر كما يقول أبو الدرباء ولقد رأيتنا ونحن في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحدنا أن يضع يده على جبهتهما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواح يبقى كمان مشي النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم وأحد الصحابة الدلائل الدلائل المحتفه بالعام بهذا الاسلوب الايه العام والنوره عن نبات والموقف الذي على افره قال نبينا صلى الله عليه وسلم الان لما حدث من اول سم حدث وانزل الله رب العالمين هذه الايات وحكم بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إنما قال هذه الايات وحكم بها على سبب معين فكل من حدث له هذا الحادث أو هذا السبب نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معي كده هذه الأياء ففي الحالة دي برضو إنها حدث له نفس ما حدث لهذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه الصيام فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأموم وليس المراد منه الإيه؟ ما قاله له بكل كلمة بحسبها إنما المراد الكلمات على الواقع اللي, إيه اللي كان حادثا أنذا وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم الدليل بقى على نوع تخصيص بهذا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فمن المستبعد جدا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس ببرزن كلام واضح ولا أرجو ذلك قال وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يسببها مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار فإن السبب نزولها الظهار أوث بن الصامد والحكم عام فيه وفي غيره واضح عليه ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فإن, النبي فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قال صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر فهذا العموم خاص بما يشبه حال هذا الرجل وهو من يشك عليه الصيام في السفر والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشك عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر كلام دا فيه صعوبات مفهوم نختم بكلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام قال أخذ من هذا أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات ويكون قوله ليس من البر الصيام في السفر منزلا على مثل هذه الحالة والظاهرية المانعون من الصوم يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد متكلم وبين مجرد ورود العام على سبب ولا تجريها مجرا واحدا ولا تجريها مجرا واحدا يعني كلام ده هو كل يجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلة يعني فاش تاخد الكلام كده وتطرق ما ذكره من القرائن ومن مراد المتكلة ومن فعل ما التكلم بهذا كلام معايا يعني الذي قال ليس من الزر الصيام في الصفر قد صام في الصفر يبدل ذلك على أن مراده لا يريد لي العموم بهذا الكلام إنما كلامه ينصب على حالة معينة يقول وبين مجرد ورود العام على السبب إن انسان ظاهر فنزل في الآيات لما دي سبب نزول الآيات فأعمل لها إيه مش لأوس بس لأوس ولمن كان حاله كحال إيه أوس قال فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتب التخصيص به فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتب التخصيص به كقوله تعالى والسارك والسارقة فقطعوا أيديهما نزلت لما سرق رداء صفوات فهذا لا يجعلنا أن نخصص هذه الآية بصفوات وأنه لا يقتب التخصيص به بالضرورة والإجماع أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه قال إيه أما السياق والقرائن هي التي تدل على مراد من يتكلم بهذا الكلام وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى وانظر في قوله عليه السلام ليس من البر الصيام في الصفر مع حكاية هذه الحال من أي القبيلين هو أي هذا الكلام فنزله عليه كلام واضح ولا؟ ولا كلام المعاصرين كلام سهل يسير الميسور دون دخول في يعني تفصيلات يبقى ده العموم كلامنا فيه على تعريف في العموم العموم العمل بالعام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصي السبب البحث بقى مطلوب اذكر أقوال العلماء في العمل بهذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصي السبب في وقت الامتحان البحث ده إن شاء الله يجي في وقت الامتحان ثاني ما هي أقوال العناة في هذه القاعدة هل من مخالف ومن خالف فما دليله نعم يعني هذه القاعدة ليس مجمعا عليها هناك من خالف فالذي خالف ماذا يطال وما الدليل على كلامه انقل من من بجانبك واستعمل بكتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي الاتقان في علوم القرآن للسيوطي والبرهان في علوم القرآن للزرقشي هذا الله تعالى وعلم للزرقش